مدكر كذبت عاد فكيف كان عذاب ونذر إن أرسلنا عليهم ريح صرصر في يوم نحسم مستمر تزع الناس تزع الناس كأنهم أعجاز نخل قاعل فكيف كان عذاب ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه ان إذا لن في ضلال وسعر ان اذا لن في ضلال الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب لشر